بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م ص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 قليلاً ما تشكرون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 قال فبما اغويتني لا اقعد ان لهم صراطك المستقيم ثم لاتي انه من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمالهم ولا تجد اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما ام مدحورا لمن تبعك منهم لامل ان نجهنم منكم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 فَدَلَّاهُما بغرور فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُما رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُما وَأَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مبين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 وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قُلْ إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مَا لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط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 وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله مَا لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة وَلَا يستقدمون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 وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون